سياتي الطياء بروم الغيوم، وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سوياً على دربنا، وفي كفنا شعلة من علوم سياتي الطياء بروم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقوه الشريعات علم يدو فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعات علم يدوي سياتي الضياء سياتي الضياء, الضياء, الضياء بروم الغيوم سياتي الغيوم وتشد الطيور بذلك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم وتوحيدنا عزه المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوا فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منادما دماء اللحون سياتي الضياء بروم الغيوم سياتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذلك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علو ونحن الأبات وإسلامنا فيه قلعة المكرمات تقوم ستأتي خيوط الضياء على سماء الحيات بأحلى الرسول ونحن الأبات وإسلامنا بي قلعه المكرمات تقوم ستاتي خيوط الضياء على سماء الحات باحلى الرسول سياتي الضياء سياتي الضياء, سياتي الضياء, سياتي الضياء بروم الغيوم سياتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم ونرحال في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشرتات الخصوم ونرحال في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تأتي الخصوم سيات الضياء سيات الضياء, الضياء بروم الغيوم سيات بروم الغيوم وتشدو الطيور بذلك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم